وَإِذَا يُرْفَعُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنظَرُونَ مِن قَرْفٍ خَافِهِ فَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا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 اشتجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم مما ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 إنه عليم قدير وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليٌ حكيم